Ith waعدna Mousa a bai وَإِذْ قُلْتُمْ تَنفُثُونَ سُمًّا فَذَرْنَهُ دُمْسًا فَطَارَ عَلَيْهِمْ رِيحٌ فَتَرَدَّى فَأُنْزِلَ يربو ببعضها for this. calling Man اللهم <تصفيق> O oh, an I <laughs> co Ove šírils إذ تبرأ الذين اكتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بذم الأسباب وقال لَنْ هُوَ نَنَ نَا نَا كُلَّتَنْ فَنَ دَ نَ دَ Oh a إليه ومن الناس من يجبوكم قوم الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثنان حسبه جهنم أي كاتم ولن ओ आ وتتق <تصفيق> الله وتتق الله 117. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على كذلك يبين أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِذٍ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحِينَ in O oh, am القوس السم ي Quan l lòng واأنس wow. الذين يأكلون وأحل الله All right.